وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيّنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُشُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْطِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب